الحمد لله الحمد لله الذي من علينا بالاسلام وارسل الينا محمدا عليه افضل الصلاه والسلام بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا بعثه الله رحمه للعالمين وقدوه للعاملين وحجه على العباد اجمعين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ عاشَ الرَّسُولُ الْكَرِيمُ صلوات ربي وسلامه عليهما عاش فبلغ الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه الموت واليقين بعد ان خيره رب العالمين امه الاسلام لقد كانت وفاه النبي صلى الله عليه وسلم مصيبه مصيبه حلت بكل مسلم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان احد من امتي لن يصاب بمصيبه بعدي اشد عليه من مصيبتي يعني مصيبته بموته رواه ابن ماجه اصبر لكل مصيبه وتجلد واعلم بان المراه غير مخلدي واذا اتتكم مصيبه واذا اتتكم مصيبه تشجا بها فاذكر مصابك بالنبي محمد نعم ايها الاحباب كانت الجمادات تتصدع من الم مفارقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بقلوب المؤمنين لما فقده الجذع الذي كان يخطب اليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل اتخاذ المنبر حنا اليه وصاح كما يصيح الصبي حتى تصدع وانشق فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر فعتنقه فجعل يهدئه كما يهدئ الصبي وقال لو لم اعتنقه لحن الى يوم القيامه حتى المحارب تبكي وهي جامده حتى المنابر ترثي وهي عيدان كان الحسن اذا حدث بهذا بكى وقال هذه خشبه تحن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتم احق ان تشتاقوا اليه جعل النبي صلى الله عليه وسلم في اخر عمره يعرض باقتراب اجله فانه لما خطب في حجه الوداع قال للناس خذوا عني مناسككم فلعل لي لا القاكم بعد عام هذا وطفق وطفق يودع الناس فقالوا هذه حجه الوداع ولما رجع من حجته الى المدينه جمع الناس فخطبهم وقال ايها الناس انما انا بشر يوشك ان ياتي رسول ربي فاجيب وعن ابي سعيد الخدري صلى الله عليه وسلم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وهو معصوب الراس فقام على المنبر فقال ان عبدا عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الاخره فلم يفطن لها احد من القوم الا ابو بكر الصديق رضي الله عنه فقال ابي وامي انت يا رسول الله بل نفتيك باموالنا وانفسنا واولادنا يا رسول الله ثم هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنبر فما رؤي عليه حتى الساعه وراى وراى العباس بن عبد المطلب صلى الله عليه رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كان الارض تنزع الى السماء باشطان شداد يعني حبال شداد فقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذاك وفات ابن اخيك كل هذا توطئه لفقد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بدا المرض بالحبيب صلى الله عليه وسلم في أواخر شهر سفر وكانت مدة مرضه ثلاثة عشر يوماً أو قريباً من ذلك وكان أول ما ابتدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من مرضه وجع رأسه وكان صداع الرأس يعتريه كثيراً في حياته ويتألم منه أياماً صلوات ربي وسلامه عليه وفي مرضه اشتدت عليه الحمى والحرارة فكان يجلس في مخضب ويصب عليه الماء من سبع قرب يتبرد بذلك وما تذهب الحمى وكان عليه قطيفه فكانت حراره الحمى تصيب من وضع يده على القطيفه ومن شده وجعه صلوات ربي وسلامه عليه كان يغما عليه في مرضه ثم يفيق قالت عائشه رضي الله عنها ما رايت احدا كان اشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد عليه الوجع ليله الاثنين وكان عنده قدح من ماء فيدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ويقول اللهم اعني على سكرات الموت قالت عائشه رضي الله عنها وكان يقول لا اله الا الله ان للموت لسكرات لا اله الا الله ان للموت لسكرات ولما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب قالت فاطمه رضي الله عنها وكرب ابتا فقال لها لا كرب على ابيك بعد اليوم لم يقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خير بين الدنيا والاخره وغشي عليه ساعه وهو على فخذ عائشه رضي الله عنها وارضاها ولعن من لعنها وكانت تنظر اليه متحيره حبيبها بين يديها يموت ولا تملك له نفعا ولا تدفع عنه ذره ثم افاق فاشخص بصره الى سقف البيت ثم قال اللهم الرفيق الاعلى فاختار لقاء ربه واصابته بحه شديده وقال مع النبي مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم الاخره على الدنيا واحب لقاء ربه والله لو انك توجتني بتاج كسرى ملك المشرق وقلت لي لنلتقي ساعه اخترت يا مولاي ان نلتقي قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه نعي إلينا حبيبنا ونبينا بأبي هو ونفسي له الفداء قبل موته بست فلما دنى الفراق جمعنا في بيت امنا عائشه رضي الله عنها فنظر إلينا فدمعت عيناه حق والله حق له والله حق والله لتلك العينين ان تدمع انها صعوبه الفراق والنائ عن الاحباب ومُدَّت أكُفَّاً للوداع تصافحت وكادت عيونٌ للفراق تسيلُوا في أيامه صلى الله عليه وسلم الأخيرة وقد عُصِبَت رأسُه قال له فضل خُذ بيدي فأخذ الفضل بيد النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى المنبر ثم قال للفضل صح في الناس فلما اجتمعوا حمد الله واثنى عليه ثم قال يا ايها الناس اني قد دنا مني حقوق فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه الا ومن كنت شتمت له عرضه فهذا عرضي فليستقد منه لا يقول ان رجل اني اخشى الشحناء من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وان الشحنه ليست من طبيعتي ولا من شاني الا وان احبكم الي من اخذ حقا ان كان له او حللني فلقيت الله وانا طيب النفس الا واني لا ارى ذلك مغنيا عني لا ارى ذلك مغنيا عني حتى اقوم فيكم مرارا وقد كشف الستر في ذلك اليوم والناس في صلاه الصبح خلف ابي بكر فهم المسلمون ان يفتتنوا من فرحتهم برؤيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نظروا الى وجهه كانه ورقه مصحف وظنوا انه يخرج الى الصلاه وانه شفي من مرضه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليهم وهم ينظرون الي انها النظرات الاخيره نظرات الوداع نظرات الفراق هممت بتوديع الحبيب فلم اتق فودعته بالقلب والعين تدمع فاشار اليهم النبي صلى الله عليه وسلم اما كانكم ثم ارخى الستر وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الضحى من يوم الاثنين روي ان ملك الموت استاذن النبي صلى الله عليه وسلم في قبض روحه فقال امضي لما امرت به فقال جبريل عليه السلام عليك السلام يا رسول الله هذا اخر موطئ هذا اخر موطئي هذا اخر موطئي من الارض وجاءت التعزيه يسمعون الصوت ولا يرون الشخص كل نفس ذائقه الموت وانما توفىنا اجوركم يوم القيامه ان في ذلك ان في ذلك ان في ذلك عزاء من كل مصيبه وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم في يوم الإثنين في شهر ربيع الأول بغير خلاف والمشهور أنه كان ثاني عشر ربيع الأول لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طرب المسلمون فمنهم من دُهِش فخولِط ومنهم من أقعد فلم يُطِق القيام ومنهم من اعتق لسانه فلم يُطِق الكلام ومنهم من أعطِق لسانه فلم يُطِق الكلام من انكر موته بالكليه من شده وجعه عليه بلغ ابا بكر الصديق صلى الله عليه وسلم الخبر فاقبل مسرعا حتى دخل على بيت عائشه رضي الله عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى فكشف ابو بكر عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم واكب عليهم مرارا وقبل وجهه مرارا وهو يبكي ويقول وا نبياه وخليلاه وصفياه انا لله وانا اليه راجعون مات والله رسول الله فلو ان رب العرش ابقاك بيننا سعدنا ولكن امره كان ماضيا دخل ابو بكر المسجد وعمر يكلم الناس وهم مجتمعون عنده وهو يقول من شده وجده على النبي صلى الله عليه وسلم ان محمدا لم يمت فتكلم ابو بكر فاقبل الناس اليه وتركوا عمر فقال من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حيٌّ لا يموت وتلا وما محمدٌ إلا رسولٌ قد خلَت من قبله الرسل أفإن مات أو قُتل إن قلبتم على أعقابكم فاستيقن الناس بموته صلى الله عليه وسلم وكأنهم لم يسمعوا هذه الآية من قبل فتلقَّها الناس وجعلوا يبكون وحُقَّ لهم البُكاء ودفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع اصحابه بعد دفنه محزونين لا ان رجعت عنك اجسامنا لقد سافرت معك الانفس فقالت فاطمه رضي الله عنها كيف طابت انفسكم كيف طابت انفسكم ان تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب وقال حسان رضي الله عنه ليبكي رسول الله من كان باكيا فلا تنسى قبرا بالمدينة ثاويا جزى الله عنا كل خير محمدا فقد كان مهديا وقد كان هاديا وكان رسول الله روحا ورحمة ونورا وبرهانا من الله باديا وكان رسول الله بالقسط قائما وكان لما استرعاه مولاه راعيا وكان رسول الله يدعو الى الهدى فلبا رسول الله لبيه داعيا اي ينسى ابر الناس كلهم اي ينسى ابر الناس كلهم واكرمهم بيتا وشعبا وواديه اي ينسى ابر الناس كلهم واكرمهم بيتا وشعبا وواديه اي ينسى رسول الله اكرم من مشى وآثاره بالمسجدين كما هي اي نسى رسول الله اكرم من مشى وآثاره بالمسجدين كما هي تكدر من بعد النبي محمد عليه سلام الله كل ما كان صافيا اللهم لا تفتنا بعده اللهم لا تفتنا بعده وَغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ أَقُولُ قَوْلَ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ وَتُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى قَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ امته الاسلام عباد الله ان حبيبكم ونبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم مات شهيدا قتيلا مسموما قتله وسمه المغضوب المغضوب عليهم اليهود اهل الكذب والبهت والغدر والمكر والحيل قتلت الانبياء واكلت السحت اخبث الامم طويا وارداهم سجيا وأبعدوهم من الرحمة، وأقربهم من النقمة، عادتهم البغضاء، وديدنهم العداوة والشحناء، بيت السحر والكذب والحيل، لا يرون لنبي حرمة، ولا يرقبون في مؤمن إلاً ولا ذمة، لما كان يوم خيبر أهدت امرأة يهودية للنبي صلى الله عليه وسلم شاتًا مسمومة، فأكل منها، فجعل السم يثور عليه أحياناً في صحيح البخاري عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرض موته في مرض موته لا ازال اجد, أجد الم الطعام الذي اكلته بخيبر فهذا اوان انقطاع ابهر من ذلك السم والابهر والابهر هو عرق متصل بالقلب اذا انقطع ما تصاحبه وجعل الله موت نبيه وجعل الله موت نبيه على يد اليهود لن... لننننا بذهم العداوه مع اخوانهم النصارى امه الاسلام ان اليهود قتلوا عددا من الانبياء والاصفياء وتواتر غدرهم ونقضهم للمواثيق هذا لبيد الاعظم هذا لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشطٍ ومشاطة وجعله في بئر ذروان حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يخيَّل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله عباد الله وقفةٌ أخيرة المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد في ربيعٍ الأول وقفةٌ أخيرة يوم الاثنين في اليوم الثاني عشر منه وهاجر في ربيع الأول يوم الاثنين في اليوم الثاني عشر منه وتوفي في ربيع الأول يوم الاثنين في اليوم الثاني عشر منه على خلاف في بعضها واتفق الجمهور على وفاته هذا اليوم الثاني عشر من ربيع الأول بماذا نحتفل بولادتهなる ان بعثته ام بهجرته ام نتلقى العزاء بوفاته وهل يستقيم ذلك من ذي عقل ولب ان هذه الموافقه اكبر دليل على ابطال الاحتفالات البدعيه التي تقام في بعض بلاد المسلمين التي لم يامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها صحابته الكرام فَاتَّبِعُوا وَلَا تَبْتَدِعُوا فَقَدْ كَفِيتُمْ وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِهِ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكَانَ وَمَنْ كَانَ مُحِبًّا لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَتَّبِعْ سُنَّتَهُ وَلْيَسْتَقِمْ عَلَى طَرِيقَتِهِ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ نَسْأَلُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى التَّوْفِيقَ وَالهِدَايَةَ وَالثَّبَاتَ عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَزِدْ وَبَارِك عَلَى نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا وَنَبِيِّنَا وَمَهْجَةِ قُلُوبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اللهم يا ربنا فاحينا اعزه على سنتك وتوفنا شهدا على ملتك واحشرنا في زمرته واسقنا من حوضه وانلنا شفاعته يا رب العالمين اللهم اجمعنا به في دار كرامتك يا ذا الجلال والاكرام اللهم لا تحجبنا عن حوضه يا ذا الجلال والاكرام يا رب العالمين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 اللهم كُن للمُسلمين في كل مكان وتحت كل سماء يا رب العالمين اللهم كُن لهم عَوْنًا وَسَنَدًا وَظَهِيرًا يَ ذَلْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ اللهم كُن لهم حيث يُذْبَحُونَ اللهم كُن لهم حيث يُهَجَّرُونَ اللهم كُن لهم حيث يُجوَّعُونَ اللهم كُن لهم حيث يُؤسَرونَ اللهم كُن لهم يا ذا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، حيث يُختَرَาقُونَ يا ذا الجلال والاكرام يا رب العالمين اللهم كل اخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفهم واجعلهم غصه في حلوق الظالمين اللهم افضح المنافقين بينهم اللهم افضح المنافقين بينهم اللهم وحد صفهم اللهم وحد صفهم اللهم وحد صفهم يا رب العالمين اللهم اهد ولات امور المسلمين من ما تحبه وترضاه اللهم اهد ولات امورنا خاصه وولات امور المسلمين عامه اللهم اقض في العزه في قلوبهم اللهم حبب اليهم الايمان وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلهم من الراشدين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرتا اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقناع عذاب النار سبحان ربك رب عزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله